إِنَّ اللَّهَ يُرْشِقُهُ نُرَجِيم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرحيم. كُنْتُمْ خَيْرَ أمة ترجى <تصفيق> للناس ولو آمنا الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لا I don't قريبت <تصفيق> علي الله وضربت عليهم المسكنة ذا ليسه سواء من آل كتاب أمة you mean mm -hmm. mm -hmm. you yep. need وانا غني من خيبي الفناء فام of a